فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظر نفس قدمت لغد وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُو اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْخُسَهُمْ أُولَٰئكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ